فَنَشْتَمْسَعْتُ بِهِ مِنْهُ النَّفَاءُ هُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيتُ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ومن لم يستطع منكم طولاً ان ينكح حل محصنات المؤمنات ف مما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله معلم في ايمانكم بعضكم من بعض فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات محصنات غير مسافحات ولا متكذات أخذان. فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِلَّا تِينَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُصْرَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَتَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يريد الله ليبيلن لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم